117. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 118. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون 119. وما أهلكنا من قرية إلا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون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 117. فنحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 118. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 119. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَمَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ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 شيء الا عادنا خزائن وبما ننزله الا بقدر مقلوم وارسلنا الرياح لواتح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وَمَا أَنْتَ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ انَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ 111 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مثنون 112 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له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 قَالَ لَمْ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون 114. قال فاخرج منها فإنك غجيم 115. وإن عليك اللعنة إلى يوم 113. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 114. قال فإنك من المنظرين 115. إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأذينان 117. لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 118. إلا عبادك منهم المخلصين 119. قال هذا صراط علي مستقيم 119. وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 110. وإن جهنم لموعدهم أجمعين 111. لها سبعة أبواب لكل باب 116. ومنهم جزء مقسوم 117. المتقين في جنات وعيون 118. ادخلوها بسلام آمنين وَذَخْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا على سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّوْنَ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ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 119. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 110. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون 111. قالوا بشرناك بالحق فلا 117. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون 119. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 110. إلا آل لوط إنا لمنجهم أجمعين 111. إلا امرأته قدرنا إنها لمن 113. وما جاء آل لوطن المرسلون 114. قال إنكم قوم منكرون 115. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه فَاسْرِي بِأَهْلِكَ بِفَيْطٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَثَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَانْهُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 111. ارتقوا الله ولا تخذون 112. قالوا أولم ننهك عن العالمين 113. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّ لَ بِسَبِيم مُقم إِ فِي ذَلِكَ لَآيَتَمُؤمِين وَإِن كََ أَصحَولأَكَةِ لَونِمِين فَ تَقُمناَا مِنْ غُمْ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 111. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل 112. إن ربك هو الخلاق العليم 113. ولقد آتيناك سبعا من ل تَمُدتَّن عينَيكَ إِلَ مَا مَتَعْنَ بِهِ أَزْوَاجَم مِنهُم وَلَا تَحزًا عَلَيهِم وَلَا تَحزًا عَلَيهِم وَخْفِ جَناخَكَ للِمُؤنين وَقُلإِن أَنَ النَّذِيُونُ المُبِين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عطين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون حلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ سَأَلَ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُ بِتُلَكُ بِهِ الزَّوْ وَذَّتُونَ وَ خِيلَ وَالْأَعْنَّابَ وَمِنْ كلُِّ السَّمَرَات إِ فِي ذَلِكَ ل آيَةَ لِقَومةَ فَكَّون وَسَخرَ لَكُ الليلَ وَه رَوالشَّمسَ وَالقَمَرون وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا زَوَّلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَلْكَرُونَ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 وَإِن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 112. والله يعلم ما تسرون وما 111. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 112. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 113.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 وَإِذَا طَال لَهُم مَّا زَاءَ نَزَّلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ بِغَيْرِ علم على ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فِيهِمْ قُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ 111. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 119. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا غَلَبُوا مُلْكَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 119 كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 110 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 111 فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه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 وَلَقَوْمِ شَمُو بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَحْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 112. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يقلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 117 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم أَفَأَمِنَ 118 <تصفيق> أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم أَوْ 113. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم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 119. وهم لا يستكبرون 110. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 111. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين 112. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاءَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يُكَفِّرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّنْ ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل مسودا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 ثم فاذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتوصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرى ما ان لهم نَأَوْ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أُمَمٍ من قبلك فزَيَّنَ لهُم الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَوْجٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ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 ما يعرفون ثم قولي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ رَعْيِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا قَلَّ قَيْلَاهُ وَجَعَلَ لَكُم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 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ غَلَبُوا الْعَذَابَ فَلَا يَنْقَفِصُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وإذا وألذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فعلقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَالضَّلَّ عَنْكُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 وَأَوْفُ بِهد الل جِهِذَا قهَدُم وَلَا تَون قُدُ الْأَمَانَ بَعدَ تَوكيدِهَا وَقَدجَ عَْلتُمُ اللهَّه عَلَكُم كَفِيلَ إِ اللهَّهَا يَقْلَمُ مَا تَفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به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 وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجذين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجراً بأحسن ما كانوا يعملون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 وَإِذاَا بََّنَا آيَتَمْ مَكَانَ آيَتِ وَلهَّهُ وَأَْلَمُ بِمَا يونَ الزِرُ قَاوا إَِّ مَا آ تََمُفْتَوُوا لا يَأْلَمُ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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة الخاسرون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 ثُ تَابُ مِ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَقُ إِ رَبَّكَمِ بَعْدِهَا لَ غَفُون الرَّفِيم إِ إبَ آهِي مَكَانَ أَّتَ قُونتَ للِلهِ حَنِيفَ وَلَم يكُ مِنَ المُوشِكين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 وَمَا كانَانَ مِنَ المُشِك إِ مَا جُلَ السَّبتُ عََّينَ خُتَلَفُوفِي وَإَِّ وَبَّكَ لا يَحكُم بَينَهُم يَوْمَ القِيامَةِ فِي مَا كانَ فِيهِ يَغْتَلِفُون